كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه السَّعْنَ إِنَّ إلَى رَبِّكَ الرُّجَاءَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِلَى صَلَّى أَرَأَيْتَ كان كَانَ عَلَى أو أَوْ أَمَرَ أرأيت أَرَأَيْتَ إِن كَذَبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ بأن بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كلا لإن لم ينتهن نسعا بالناطية ناطية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطيع واسجد واقترب